لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاشِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ غَسَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال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 بَنَوا عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ